إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب وَمَا جَعَلَ لَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَلَنَنصُرَنَّ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ الله عزيز حكيم 124. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 125. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويذهب عنكم, عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويذهب عنكم رجز الشيطان يحي رَبّكَ إلى الملاائكَةِأَي مكُم فَتَبّ الذيينَ آمَوا يشي ربكَ اُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا ومن يشاك في الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ومن يشاك في الله فَإِنَّ فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الألبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 117. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله 118. ومن يولهم لِكَتَالٍ أَوْ مُتَعَنِّذاً إِلَى فِئَةٍ فَقِرَبَ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ فَقَدبَ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ فَقَدبَ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ